لقد كان لكم في رسول اللهم رحمه وارحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا في مصابيح السنة ضيف هذه الحلقة وهذه الحلقات هو الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم وبسمكم جميعا ورحب بالشيخ عمر حياكم الله شيخ خمر واهلا بكم حيا الله نكون لا زلت أؤكد يعني سعادتي أولا بأن أكون طرفا في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سهل. ثم سعادتي بأن أكون إلى جوارك في هذا الحديث وأنت المهتم حقيقة بالسنة وبالقرآن وبغيره سأل الله لنا ولك الإخلاص والقبول والثبات على ذلك إذا أذنت لي بودنا أن نتحدث عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونسقطه كذلك بعد ذلك على على واقعنا المعاصر. <تصفيق> عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه العالية ومن بين هذه الأخلاق مراعاته لمشاعر الآخرين مراعاته لأهل بيته وجيرانه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين مراعاته لأهل الوجاهة وأهل الرياضة والأكابر في في في الأقوام. فإذا أذنت لي بودنا نقدم في هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الآخرين <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و بالآلمين صلى الله عليه وسلم و على عبدي <تصفيق> و رسوله نبينا و وسيدنا محمد وعلى على آله و صحبه أجمعين مما بعد مراعاة المشاعر فن لا يتقنه كثير من الناس بعض الناس تغلبه نفسه ف يعني تظهر هذه الأخلاق التي تغلبه عليه في حال الشدة والرخاء في حال الـ الـ الـ السلم والحرب لآخره تطغى هذه أحيانا بعض الطبائع التي قد يكون قد تكون غير محمودة فتحدث زلزالا صحة العبارة في العلاقات مع الآخرين فيخسر الإنسان كثيرا دعنا ونحن مؤمنون جميعا بأنه هو القدوة المطلقة صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله سعوة حسنة ننظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يعني يستعمل هذا الأسلوب ويستخدمه في علاقته مع الناس وخصوصا إنما يظهر يعني الحقيقة يعني تظهر الروعة ويظهر الجمال في مثل هذه المواقف في كما يقول المحكات الحقيقية المشاعر يا أبا أسامة يعني مع من تحب بسهولة تستطيع أن تعبر عنها وتظهر مشاعر المحبة لمن تود لكن الإبداع والتحدي الحقيقي حينما تكون في حال فيها نوع من التعزم إما مع شخص قد يكون غير مرضي الصيغة كما يقال أو إنسان ليس بينك وبينه علاقة أو إنسان مخالف في الدين او أو يعني هناك يعني أحوال معينة يحتك بها الإنسان أو شخصيات معينة يحتك بها الإنسان يط... كيف يتعامل معها هذا ما سنحاول نسلط الضوء عليه قضية مراعاة المشاعر قبل أن ندخل في المواقف النبوية لها أصل في السنة جميل. لها أصل في السنة يعني في حكم الإحداد في الإحداد حينما يموت الميت مم. مم. من المعلوم أن الإحداد أول ما يعني يرتبط أو أكثر من يرتبط فيه الزوجة مع زوجها صحيح. وهذا حكم معروف 14 و 10 لكن الشرع له نظر عظيم فإن الحزن إذا نزل بأهل الميت لا يختص بموت الزوجة على زوجها لا بل يطال هذا الحزن بقيق أهل البيت فأباح الشرع من باب مراعاة هذا الظرف وهو ظرف الحزن أباح للنساء لمدة ثلاثة أيام أن يحددن على هذا الميت بعد ثلاثة أيام ينتهي هذا إذا أردنا أن نجعله منطلقا في فلسفة التشريع لهذه المسألة أن الشرع يراعي مشاعر الناس وأحوالهم الحزن لا يمكن دفعه لا من جهة الرجال الرجال لا يتعلق بمحداد لكن لا يعذب الله تعالى على دمع العين ولا على حزن القلب إنما يعذب على ما يتبعه من تسخط وتشق جيوب و لطن خدود و أحمد ذلك نعم. المرأة أيضا أباح لها الشرع ولو لم يكن الميت زوجا أن تحد على الميت ثلاثة أيام أما الزوج فحكمه معروف ننطلق من هذا إلى طريقته عليه الصلاة والسلام في مراعاة مشاعر الآخرين وعدم مجابهتهم بما يكرهون وهذا هذا هو الأصل العام الذي أردت أن أنتق من في مسألة الإحدان. مثلا جاء رجل يستأذن في الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام. فعرفه فقال إذن له بإسأح والعشيرة. كان هذا الرجل حاشاً، كان سليط اللسان، <تصفيق> كان الناس يهابونه لكن ليس لهيبةً. تتعلق بجانب بالديانة أو علم أو نحو ذلك لا يكتفون لسانه يريدون أن يكفوا شر فقال ائذنوا له بيساق العشيرة فدخل هذا الرجل فلما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم و بش هنا عائشة تعجبت و حق لها أن تتعجب قالت يا رسول الله الرجل حين استأذن قال قلت له ما قلت إذنوا له بإساق العشيرة فلما دخل هششت له بششت فأراد النساء صلى الله عليه وسلم درسا ليبين لها الفرق بين مدارات الناس ومرعاة هذه المشاعر وبين قضية المداهنة التي تمس الدين ممتاز. فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء في حشية. نبتلى أحيانا في مجتمعنا وفي علاقاتنا مع أناس يعني عندهم نزق في الأخلاق عندهم رعونه. مم. فلا يعني أنني حينما أراعي هذا الظرف الزمني في تواصلي معه وحينما أبشله وأنا أكره منه هذا الفعل أنني قد مثلاً أكون منافقا لا هذا كله من باب مراعاة الظرف الزمني ومراعاة المشاعر للناس يعني تصور الآن لو أردت أن تكسب هذا الرجل إلى صفك <تصفيق> لو أردت أن تكسبه إلى صفك ليس بالضرورة أن يكون معك في مشروع ما علمي دعوي إلى آخره بل لو لم يكن إلا تخفيف ما يصدر منهم من يشرب. هل تتوقع يا أبو سام أن يتقبل منك هذا الرجل وأنت تكشر في وجهه؟ لا بدًا. لا. لا. ولهذا بعض السلف استفاد من هذا الموقف وأمثاله وقال إن لنا بش في وجوه رجال وقلوبنا تلعنهم أحيانًا يضطرك التعامل مع أناس قد يكون فيهم كما أشرت قبل قليل رعونه سوء في التعامل غلظة فضاضة. مه. يعني يدفعها يعني يدفعه إلى هذا إما منصب معين وإما مكانة معينة أو ثراء أو شيء من هذا القبيل. طيب لو دعيت لو افترضنا أنني دعيت أو أحد من الأخوة أو الأخوات شيء شيء إلى إلى أمر من الأمور الذي أجمعت أو أجمع العلماء على حرمته وراعيت مشاعر هذا الداعي. هنا خيط الرفيع. أيوه. هنا خيط الرفيع بين المدارات وبين المداهمة. المدارات في أمر الدنيا. جميل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لكن المداهنه وهي التنازل عن امر ديني من المحكمات من التي جاءت بها النصوص هذا لا يجوز والدوله وتدهن فيدهنون ان تتنازل عن شيء من دينك هذا لا يجوز ولهذا العلماء قالوا المدارات محموده لانها تستطيع يعني تضغط على مشاعرك وتحاول ان تبتسم في وجهه وان كنت تكره منه ما يصدر من افعال واخلاق لكن المداهنه وهي ان تتنازل عن دينك كما لو كنت في مكان فيه منكر وأنت م. تستطيع أن تغير تقول والله ما يعني لا أحب أكذل عليه أسكت وكذا هذا الذي لا يجوز. طيب ألم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم أن راعي مشاعر غير المسلمين مثل الكفار قريش مثلا مثل قصة أبي سفيان؟ ومثل بلا بلأ, بلا هذا يعني حقيقة يعني سبحان الله يعني تعجب لا تدري كيف تأتي من أي زاوية لتعلق على هذا المشهد. مثلا في فتح مكه يعني اثارتك لهذا الموقع جميله جدا في فتح مكه كان اكبر راس بقي من صناديد قريش الذين جلهم مات في بدر و في القليب لم يبق من رؤوسهم احد يذكر مثل ابي سفيان رضي الله عنه الذي اسلم عام الفتح <تصفيق> وابو سفيان رجل يحب الفخر ورجل من كبار قريش وهو راس من رؤوس بني اميه احد افخاذ قبيله قريش الكبيره فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي مشاعر هذا الشيخ الكبير الذي شابت لحيته في الكفر ولم يسلم منه متأخرا ولم يكن بين موته وبين إسلامه إلا سنيات قليلة جدا فقال عليه الصلاة والسلام كلمة المشهورة من دخل بيته فهو آمن أو داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن تصور يا أخي الكريم أبو أسامة ما وقع هذه الكلمة على رجل مثل أبي سفيان مع أن دار ابي سفيان من جملة الدور الموجودة في مكة لكن أراد أن, الصلاة أن, أن يحفظ له مكانته أن يراعي مشاعر هذا الشيخ الذي رأى أن جيله كلهم قد سبقوه إلى الحياة الأخرى فهذا فن في مراعاة منازل الناس و هذا الفن ماذا كانت آه أثر فيه تأثيرا عظيما بلا شك في أولاده وفي من حوله من القبيلة انظر كيف تعامل عليه الصلاة والسلام مع مع هذا الرجل العظيم في قومه الذي أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام نحن نحتاج يا أخي الكريم في في في وقعنا أن نفرق بين الناس لا تفريقا لا يسنده شرع لا بل كما قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فالتعامل مع الكبار والتعامل مع مع علية القوم يحتاج لفن ولا يعني هذا أن غيرهم لا يعامل معهم باحترام وتقدير لا لكن ينزل الناس منازلهم يشعرون بأن هناك مراعاة للمشاعر نأتي إلى رجل أسلم حديثا نأتي إلى رجل أسلم حديثا جاء من بيئة مختلفة تماما جاء من واقع يعني سيء جدا هنا لا يصلح أن نتعامل معه كما نتعامل مع مسلم عاش بين أبوي مسلمين وعاش في تربية آه إسلامية آه يعني تعلم فيها مشاعر الإسلام كما نتعامل مع هذا مراعاة المتغيرات ما نجرحه بكلمة إذا كان ينتسب إلى بلد يكثر فيها مثلا الشر وجاء بلد ما ذنبه يعني الإنسان لا يعاب بانتسابه إلى بلد ولا, ولا كما أنه لا يمدح لذاته لذات الانتساب فالارض لا تقدس أحدا هذا الفن في مراعاة مشاعر الناس المقبلين مراعاة مشاعر ذات الآن يأتينا أفواج من التائبين قد يكون لهم تاريخ غير جيد صحيح في التوبة هنا قبل التوبة هنا لا يحسن أبدا أبدا أن نعيره و إن شاء الله سنأتي في حلقة من الحلقات القادمة في قضية الإشباع العاطفي في قضية بإذن الله تعالى التركيز على الجانب الإيجابي في الرجل في الرجل الرجل الذي جاء به يجلد عدة مرات في الخمر ماذا قال الرجل بعض الصحابة لعنه الله ما اكثر ما يجلس في الخمر ثمت وقفة ستأتي في حلقة قادمة لكن هنا لاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفوا معولا للشيطان على أخير مشاعره يكفي ما هو فيه فهذا اللعن أو السب أو الشتم له الآن هذا لا يقربه منا هذا ينفره منا ويبعده منا هو بحاجة إلى أن نتالفه اذا عندنا عاصي عندنا معصية عندنا مخطئ نحتاج أن نراعي الظرف الذي هو فيه والمشاعل التي هو فيها ولا يعني هذا التنازل عن تطبيق الحد في المصط ع سلم مع قوله هذا كان يطبق عليه الحد يا فلا فلا يوجد نوع يعني يعني لا يوجد اختلال في في في ميزان التعامل في مثل هذه المواقف نقيم عليه الحد لكن له كرامته نقيم عليه الحد لكنه أخونا نقيم عليه الحد نعم في مثل هذه ال القضية لكن لا يعني هذا أن نمارس ااا ال أو نلقي كلمات تكون سبب في طردي وابعادي عن دائرتنا التي نعيش فيها جميل لأن أنت لي عود على نبقى في في مراعاة المشاعر لكن عود على البيت الذي هو منطلق الحياة هو منطلق الإنسان حتى في في بكوره ووحياته عموماً الزوجة لا شك في كثير من الأحيان أو في كل الأحيان تحتاج مراعاة المشاعر بناء مراعاة المشاعرها بناءً على طبيعتها التغيرات التي تمر عليها، والتغيرات التي تمر عليها، فضلا عن يعني قرينتها وجارتها <تصفيق> وغير ذلك. ما الذي يفترض من الرجل مثلاً في بيته مراعاة المشاعر مع زوجه مع بنته مع ابنه؟ <تصفيق> يعني أشكرك أنك أثرت هذه النقطة. يعني عائشة رضي الله عنها تذكر. ولكن هذا المثل التطبيق المسلم قال اني لا اعرف اذا كنت علي راضيه و كنت علي غضبه اذا كنت علي راضيه قلتي لا و ربي محمد و اذا كنت علي غضبه قلتي لا و ربي ابراهيم قالت والله يا رسول الله هجر الاسمك يعني هذا الموقف يعني يكشف لك الحس المرهف العظيم عنده على صوت السلام كان يكتشف التغير في مشاعرها ولكن لم يجرحها بل أشعرها أنني لحبي لك يا عائشة فإنني عندي يعني صحة العبارة ترمو متى الحساس ألفاظك عن تغير عندك نعم وهذا الترقب أو هذا الاكتشاف الدقيق لما, لما عند عائشة من التغير تجاهه عليه الصلاة والسلام لم يقابل إلا بمثل هذا التلطف حتى إنها دهشت من هذا الاكتشاف دهشت من الاكتشاف لا والله لا هجره لا مثال آخر أم سلم رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين كانت يوما نائمة بجانبه على الفراش فأصابتها الحيضة فقال فقامت مراعاة لمقامه عليه الصلاه والسلام وخشية أن يتأذى من الرائحة أو شيء من هذا القبيل فقال ما لك فيستي والنفاس مما معانيه في اللغة يطلق على الحيضة لأن المشترك بينهما خروج الدم لأن الدم في اللغة يطلق على النفس تمام و و ومنه سميت المرأة نفساء لما يخرج منها من الدم الكثير فكانه يقول يا أم سالمة شوف مرأة المشاعر والمرأة حال الحيض كما هو معروف فسيولوجيا يصيبها تغيرات نفسية صحيح. نظرا لهذا الأثر فكانه يقول لها وإن كنت حائضا نامي بجانبي ولك أن تتصور ما هي الوسائل التي تتحفظ بها المرأة في ذلك الوقت من أثر الحيض بالنسبة للوسائل الموجودة اليوم لا من جهة قوة الحفظ لا من جهة النظافة ولا غير ذلك ومع ذلك عليه الصلاه والسلام أراد أن يقول لها شوف مراعاة مشاعر الحائث هنا كوني كما انت انت زوجتي ولا بأس أن نجلس في فراش واحد فهذا فن عظيم انظر يراعي الألفاظ يراعي الأفعال تصور لو قال خلاص انت نفستي يعني لا مكان لك في الفراش مثلا كيف ستكون الصدمه وانظر إلى الآثر الإيجابي حينما قال لها مالكي أنا فستي يعني ابق كما أنت لو علم بعض الناس يقول بعض بعض الناس هذا هذا المثال وهذه الحادثة وهذا الموقف لما أقدموا يوما على وهو حاصل أسف شديد أنا أقول من بعضهم ميلا. حتى يعني يأبه أن يجاور زوجته حتى في طهرها هذا الأسف الشديد بسعب. واقول لهم كما قال الله لقد كان لكم في رسول الله سنة حسنة اللهم صل الله وسلم عليه الرسول عليه الصلاه والسلام كان مراعيا لمشاعر من حوله من من الجيران من صحابته عليه الصلاه والسلام كان فيه من الرفق بهم والاحساس بهم ما ما يجعلنا فعلا يعني نقتدي به عليه الصلاه والسلام في كل ملحظ من هذه الملاحظ أريد أن اختم الحلقة إن كان لك من ختام وإلا لا هناك يعني مراعاه المشاعر حتى يعني موضوع الجاهل اذا اخطا كيف نتعامل معه وسنسلط الضوء عليه شرطه سابق لكن في قصه العربيه الذي بالف المسجد نعم كيف يتعامل مع صلى الله عليه وسلم والصحابة غضبوا وحق لهم بول وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تبعاته هذا كثيره ومع ذلك لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ان قال لا تزرموا راعوا ولن الرجل جاهل جاي من الباديه ومثله لو كان يعلم انه حرام ما فعل هذا الفعل هو يظن ان فعله جائز وتعامل معه صلى الله عليه وسلم بتعامل راقي سنسلط الضوء عليه ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه جعله يقول في الاخير اللهم ارحم لي محمد ولا ترحم معنا احدا فقال لقد حجرت واسعا اللهم صل وسلم عليه الله. ونحن قد تحجر يعني ما وسع من دقائق هذه الحلقة حقيقة وأتينا إلى ختامها الذي أشكر فيه الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم لهذه الحلقة كما أشكركم أنتم دكتور عمر على ما تفضلتم عملكم. به ونعود فنلتقي بإبن الله تعالى مشاهدي الكرام في حلقة أخرى. ولقاء آخر من لقاءات مصابيح السنة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حتى يحين ذلك اللقاء استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته